ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتما ر له على ما يرى ولقد رااه نزله اخرى عند سدره المنتهى عند هاجل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 مَلَكًا إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ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 وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۖ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنِ الذِّكْرِ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ ذَٰلِكَ مَأْوَاهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إن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 والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطول أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم فسكم هو أعلم بمن اتقى، فرأيت الذي تولى، وأعطى قليله وأكده، أعده علم الغيب، فهو يرى. أم لم ينبه بما في صحفي موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرته، إزر أخرى؟ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى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 من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أَعْنَى وَأَخْنَى وَأَنَّهُ هو رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ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 ليس لها من دون الله كافرة، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَتُمْ سَامِدُونَ فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا اللَّهُ أَفْضَلُ Allah akbar